وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آية لا ت ROBIHIM ILLA ILLA KANU ANHA MU'RIDIN WA IDHA QILA LAHUM ANFIQO MIMMA RZAQAKUMULLAH QALA ALLADHEENA KAFARU L-LADHEENA AMANU AN TU'IMU MAN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 وَأَنِ اعْبُدُوا رَبَّنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰرِيجَ جَهَنَّمَ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اسْلَمُوا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيّا فمستطاعوا مضيّا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 وَذَلَّلْنَا لَهَا نَهَارَهَا وَلَّيْلَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقدون أ وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا هو الخلاق العليم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 فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 فَأَوَينَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَلَاءِ مُشْتَرِقُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ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 لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض, بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين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 قالت الله إن تلجر دين ولو لا ربي ولو لا ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم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 فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لا شوبا من حميم ثم ان مرجعهم ليلن جهنم انهم الفوابا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَاضْرْ مَا ذَا قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم فَجَاءَ صِدْقُ تَرُؤْيَا إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وتركنا عليه في الآخرين سلامٌ على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيًّا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منا على موسى وهرون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 Allah ربك ورب آباءكم الأولين، فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلية سين، إنك ذلك نجزي المحسنين.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 وبالليل أ فلا